وعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشرقين مما فيه ويقولون ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحفوها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فتجدوا فَتَنَدُوا إِلَى إِبْلِيسَ فَكَانَ مِنَ الْبَنِي فَفَتَقَ عَنَّا لِرَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ وَأَوْلِيَاءَهُ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَثَلًا مَا أَشْهَدتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذَ وَيَوْمَ يَقُولُنَّ نَادُوا شُرَكَائَنَا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَن نَّستَجِيبَ لَهُمْ وجعلنا, وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا